الحمد لله الحمد لله الملك القدوس السلام البر الودود الرؤوف الرحيم الغفور شديد العقاب ذي الجلال والإكرام أكرمنا بدين الإسلام وبين لنا حدود الحلال والحرام ووعد من اطاعه بالجنه دار النعيم والسلام وتوعد من عصاه بجحنم دار العذاب والانتقام واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له المعبود الحق على الدوام وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمةً للأنام صلى الله عليه وسلم أزكى صلاةٍ وأتم سلام ورضي الله عن آله الطيبين الأعلام وصحابته الخيار الكرام أما بعد فيا معاشر المؤمنين اتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى فإن أجسادكم ضعيفة على حر النار لا تقوى عباد الله عباد الله يشتد الحر في هذه الأيام في بلادنا وفي بعض بلاد المسلمين وترتفع درجات الحراره ويرى الناس عدم تحملهم لهذا الحر وتؤذيهم بشده الحراره وإن المؤمن العاقل لا يتذكر بذلك ويعتبر فالله ربنا سبحانه وتعالى يذكرنا بهذا حرارةً أشد وأعظم ويخوفنا عذابه فاعتبروا يا أولي الأبصار يقول ربنا سبحانه وتعالى قل نار جهنم أشد حراً لو كانوا يفقهون فكل حر الدنيا من حر الجو والحر بكل أسبابه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 والله إن كانت لك آفيةً يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم فإنها فضلت عليها بتسعة وتسعين جزءا كلها مثل حرها وكل ما يراه الناس من شدة الحر في الأرض كلها إنما هو من فيح جهنم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر من فيح جهنم وبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قالت النار ربي أكل بعضي بعضا فأذن لي أتنفس فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فما وجدتم من برد أو زمهر فمن نفس جهنم وما وجدتم من حر أو حرور فمن نفس جهنم وفي رواية قال اشتكت النار إلى ربها فقالت رب أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين نفسٍ في الشتاء ونفس في الصيف فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير تلك النار يا عباد الله حاميةٌ في نفسها وكل ما فيها يزيد حرارتها وعذابها تصلى ناراً حامية تسقى من عينٍ آنية ليس لهم طعامٌ إلا من ضريع لا يُسمن ولا يغني من جوع فوجوه أهل النار تصلى ناراً حُميت واشتد حرُّها ومع شدة حرارتها تسقى تلك الوجوه الذليلة فيها من شراب عينٍ قد أنى حرُّها أي بلغ غايته في شدة الحر وليس لهم طعام إلا ما يأكلونه من الضريع وهي شجرة ذات شوك أكلها لا ينفع جسما ولا يدفع جوعا بل هو سم في غاية المرارة تشتد به حرارة الجو فطعامهم والعياذ بالله طعام ضر يشتد به حرهم ويعظم به ألمهم كما قال ربنا سبحانه أذلك خير نزلاً أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنةً للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طبعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون وكما قال سبحانه إن شجرة الزقوم طعام أثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحبيب فطعامهم يا عباد الله من شجرة الزقوم وهي شجرة غريبة تخرج في أصل الجحيم غذيت بالنار ومنها خُلِقَت كأنّ طلع هذه الشجرة في قبحه وسماجته رؤوس الشياطين في قبحها فإذا أكلوا ثمرتها كانت في بطونهم كالرصاص المذاب في النار فتناهت حرارته واشتدت حميته في شدة سواد وهذا دليل على شدة الحرارة فهو ضلع خبيث الريح والمرأة والطعم الشديد الحرارة يغلي في بطونهم كغلي الماء شديد الحرارة ومع ذلك يلقى عليهم الجوع فيأكلون منه مع كراهة مرأة وسوء مآله فيتعذبون ويشتد حرهم ولا يغني عنهم شيئا وإن غيروا عن هذا الطعام وإن غيروا عن هذا الطعام فطعامهم من غسلين كما قال الله عز وجل فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون وهذا الطعام في قبحه كسابطه فهو شر ما يدخل الجوف وأخبثه وأشنعه إذ هو صديد أهل النار وما يخرج من جروحهم فهو في غاية النتن والقبح ومع ذلك هو شديد الحرارة لأنه يخرج من أهل النار ويغلي في النار هذا الطعام لا يأكله إلا الخاطئون الذين أخطأوا الصراط المستقيم وسلكوا سبلا الجحيم فاستحقوا العذاب الأليم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر المتكبرون يوم القيامة يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الدر في صور الرجال يغشاهم الذل من كل مكان فيساقون إلى سجن في جهنم يسمى بولس تعلوهم نار الأنيار يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال وكما قال صلى الله عليه وسلم من شرب مسكرا بخست صلاته أربعين صباحا فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد الرابعة كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال قيل وما طينة الخبال يا رسول الله قال صديد أهل النار ومن سقاه صغيرا أي من سق الخمر صغيرا لا يعرف حلاله من حرامه كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال فطعامهم كلهم غصص وعذاب كما قال الله عز وجل إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاماً ذا غصةٍ وعذاباً أليماً وشرابهم يا عباد الله شرابٌ حار في منتهى الحرارة يشتد به حرهم ويعظم عذابهم فإنهم والعياذ بالله إذا أكلوا طعامهم احترقت أجوافهم واشتد عطشهم فيكون شرابهم كما قال ربنا عز وجل فشاربون عليه من الحميد فشاربون شرب الهيد فهم يشربون على طعامهم ماءً حارًا قد انتهى إلى شدة حرارة يرونه حارًا يغلي ومع ذلك يشربون منه شرب من لا يرتوي يشربون منه شرب الإبل التي أصيبت بماء بمرض فلا تروى من الماء ولا تقنع من الماء وهذا الشراب الذي يشربونه تذوب به أمعاؤهم وتشوى شفاههم ووجوههم وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمه يشو الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا ولا يذوقون فيها ماء باردا أبدا ولا شرابا طيبا أبدا بل ذلك حرام عليهم كما قال الله عز وجل لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا فكل ما فيه نفع من طعام أو شراب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 يشتد حرارة وبالعذاب يزادون حرارة كما قال الله عز وجل فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميد يصهر به في بطولهم والجلود ولهم قامع من حديد وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن في النار لحيات ان في النار لحيات امثال اعناق البخت تلسع أحدهم لسعه فيجد حموتها 40 خريفاً ومع كل هذا يا عباد الله فهي عليهم مقصده إذا دخلوها اغلقت ابوابها فلم تكن فيها ابواب تفتح ولا فرج فلا يرون إلا النار يطوفون بينها وبين حميم آن فيطوف أولئك المجرمون بين أطباق جهنم وألوان العذاب وبين ماء قد سخن وأغلي حتى انتهى حره وأنا طبخه تلك النار يا عباد الله أبعدكم الله عنها وأبعدها عنكم من دخلها ناله العذاب الشديد فإذا كان أهون أهلها عذابا من أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل توضع في أخمص قدميه جمرة يغلي من دماغه وفي رواية قال إن أدنى أهل النار عذابا يمتعل نعلين من نار يغلي دماغه من حرارة عليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهولهم عذابا وذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبو طالب فقال لعله تنفعه شفاعة يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يظلي منه أم دماغه هذا يا عباد الله أهول أهل النار فما بالكم بمن هو فوقهم في العذاب بل يا عباد الله إن الغمسة في نار جهنم تمحو نعيم الدنيا فكيف بدخولها والعياذ بالله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يُغتَى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيصبغ في النار صبغة ثم يقال يا ابن آدم هل رأيت خيراً قد هل مر بك نعيم قد فيقول لا والله يا ربي هذه يا عباد الله غمسة واحدة في النار فكيف بمن يدخل النار فإياك يا عبد الله أن تستهين بدخول النار ولو لحظةً واحدة عباد الله إن الإنسان بطبعه يفعل الأسباب التي تقيه شدة الحر وهذا هو حالنا في هذه الأيام نبرد الماء ونجلس تحت المكيفات ونبتعد عن الشمس فحقيقٌ بالمؤمن العاطل الذي آمن بالله واليوم الآخر أن يتخذ الأسباب التي تبعده عن حر جهنم بلزوم الواجبات والإكتار من المستحبات وترك المحرمات والحرص على المعد عن المكروهات وكثرة التوبة والإنابة إلى الله عز وجل وإتباع السيئات بالحسنات ومعاملة الخلق بأحسن الأخلق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن جنبني الله وإياكم موردات الجحيم وجعلني وإياكم من أهل النعيم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 والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فيا أهل المدينة يا من أكرمكم الله عز وجل فكنتم من سكان المدينة إن من خيرات المدينة وبركاتها أن من مفق فيها إلى حسن الأدب والصبر على ما فيها من شدة نال الخير العظيم والأجر الكريم فالمدينة يا عباد الله لمن تأدب فيها وصبر خير من الأجواء الطيبة والماء العذب النمير والخير والرزق الوفير يقول النبي صلى الله عليه وسلم تفتح اليمن فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون وتفتح الشام فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون وتفتح العراق فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه تفتح اليمن وتفتح الشام وتفتح العراق فيرى الناس فيها هواء طيبا وماء طيبا وخيرا كثيرا فيأتي بعضهم إلى أهلهم وأقوامهم يدعونهم ويحثونهم ويسرعون بهم للخروج من المدينة إلى تلك الأرياف الطيبة والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا القول العظيم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون وقال صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمانٌ يدعو الرجل ابن عمه وقريبه هلم إلى الرخاء هلم إلى الرخاء والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون والذي نفس بيده لا يخرج منهم أحد رغبة عنها إلا أخلف الله فيها خيرا منه ألا إن المدينة كالكيري تخرج الخبيث لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمرا ومبشرا عن هذه المدينة لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة وقد علم السلف الصالح رضوان الله ذلك وامتتلوا هذا جاءت مولاة لابن عمر رضي الله عنهما تسلم عليه وتقول إني خارجة فان الامر قد اشتد علينا فقال لها تعودي يالك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصبر على لوائها وشدتها احد الا كنت له شهيدا او شفيعا يوم القيامه فيا من كتب الله لك ان تكون في هذه الايام الحاره في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك بالصبر وإياك والتصخط وإياك والجزع بل كن صبورا يا عبد الله ألا يصبرك أن تعلم أنك إن صبرت على هذه الشدة كنت موعودا بأن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم شهيدا لك أو شفيعاً لك يوم القيامة ألا فاصبروا, يا أهل المدينة. ألا فاصبروا يا أهل المدينة فإنه مهما أصابكم من شدة ومهما أصابكم من لأواء فإن صبركم عليها يؤول بكم إلى ما هو خير لكم من نعيم الدنيا كلها ثم اعلموا رحماً الله وإياكم أن الله أمرنا بأمرٍ عظيم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 إنك حميد مجيد وسلم تسليما كثيرا وارض اللهم عن الصحابه اجمعين وارض اللهم عن الصحابة اجمعين وارض اللهم عن الصحابه اجمعين وارض عنا معهم بمنك وكرمك يا اكرم الاكرمين اللهم اجعلنا ممن رضيت اقوالهم وأعمالهم وقبلتها يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن رضيت عنهم يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن رضيت عنهم يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن رضيت عنهم يا العالمين انا نعوذ بك يا ربنا من جهنم انا نعوذ بك يا ربنا من جهنم انا نعوذ بك يا, من جهنم،, يا من جهنم انا نسالك يا ربنا الجنه انا نسالك يا إنا نسألك يا ربنا الجنة اللهم أدخلنا الجنة بفضلك يا رب العالمين وارفع درجاتنا حتى نكون مع نبينا صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين اللهم, اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم إنا عباد المذنبون اللهم إنا عباد المذنبون أذنبنا وأكثرنا وعظم جهلنا وإنا يا ربنا بذنوبنا مبرون ولرحمتك راجون ولك مستغفرون اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فاغفر لنا جميعا يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأهلنا ولجيراننا ولمن نحب اجمعين يا رب العالمين اللهم وفق المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين اللهم يا ربنا نسالك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترفع البلاء عن المبتلين من إخواننا في كل مكان يا رب العالمين اللهم إنا إخوةً لنا يلاقون العذاب والتهجير اللهم فأمنهم يا رب العالمين وانصرهم على أعدائهم يا رب العالمين اللهم يا ربنا ارفع البلاء عن ديار المسلمين يا رب العالمين اللهم ارفع البلاء عن ديار المسلمين اللهم ارفع البلاء عن ديار المسلمين إلهنا إن القلوب بين أصبعين من أصابعك اللهم فهد حكام المسلمين اللهم اهدي قلوب حكام المسلمين. اللهم اهدي قلوب حكام المسلمين اللهم اجعلهم مقيمين للدين يا رب العالمين واجعلهم رحمةً على الرعية يا رب العالمين اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا أن توفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لما تحب وترضى اللهم يا ربنا قربهما من الخير وقرب الأخيار منهما يا رب العالمين اللهم وابعدهما عن الشر وابعد الأشرار عنهما يا رب العالمين اللهم اجعلهما رحمة على كل من سكن المملكه اللهم اجعلهما رحمه على كل من سكن المملكه اللهم اجعلهما رحمه على كل من سكن المملكه واجعل خيرهما للمسلمين عامه يا رب العالمين